رجل يقول وهبني صديق لي بعض المال لأحب الحج صحيح إذا أديت الفريضة لو وهب صديق لصديقه مالا ليحج منه فلا يجب الحج على هذا الإنسان الذي وهب له هذا المال وذلك لوجود المنة في الهبة لكن لو قبلها وحج صح الحج وأغنى عن الفريضة أما إذا وهب الابن أباه مالا يستطيع به الحج وجب الحج لعدم وجود المشقة في المنه كما قال الشافعية وإن كان أحمد يقول لا يجب الحج بمال موهوب من قريب أو أجنبي لكن ما دامت هناك آراء فيها فسحة فليتبع الرأي الذي فيه يسر والله أعلم